وَغَرَّ وَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَأُخِذَتْ كُتُبُهُمْ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 يَوْومَ تَجد كُلّ نَفْسٍ ما عَمِلَت مِنْ خَيرٍ محُحبَرَام وَمَا عَمِلَت مِ سُ إِ تَوَدُّ لَ أن بَيْنَهاَا تَوَدُّ لَ أن بَنَهاَا وَبَنهُ أَمَدَ